عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يتزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى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 فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإلى جاءت الصال